يَقُولُونَ أإنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا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 فَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اذاليكا خَيْرُ النُّزُلِ ام شَجَرَةٌ ذَ قُوم إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً جَرَتْ تَنخروج في اصل الجحيم طَلُوقَ كَنَّهُ رُؤُسُ الشَّيَاطِين فَإِن قون ثم ان لهم عليها الشوب من امين نُورِجِعُ عُمْلَا إِلَّا الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْ الانقاذ ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فوف كيف كانوا يعْبُدُونَ الرَّحْمَنَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ مَن الْمُجِيبُ وَنَجَّيْنَا وَأَنْجَيْنَاكَ مِنَ الْكَرْبِ